ا ل سيدنا ل ل ا م ع ك م م ا ل ح لله ل ل رب ا ا ع م ي و ل ل ل ل ص ا ا ا ة و س محمد على الموصلين أشرف سيدنا م صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه ومن ت ج ع ه م ب إ ح س ا ن الى يوم الدين كان المفترض فيما نحن فيه أ ن ع و د ة كما ذكرنا من قبل إ ل ى استكمال الكلام في ا ل أ س م ا ء الحسنى وشرح ا ل ع ق ي د ة طحويه والعود إ ل ى درس ا ل ت ز ك ي ة إ ذ كان درس ا ل ع ق ي د ة أ و ا ل أ س م ا ء الحسنى كلاهما معا بين المغرب والعشاء وكان درس ا ل ت ز ك ي ة سريعا بعد ا ل أ ش ي ا ء ق د ر الله سبحانه وما شاء فعل هي الحديث مازالت تلك ا ل أ ح و ا ل التي يعانيها العبد المسكين تحتاج إ ل ى دعاء كبير الى الله تعالى أ ن يرفع عنا ما نحن فيه س ب ح ان ه و ت ع ا ل ى أن ي ف ي ن ا و أ ن يعفو عنا رحمته و ت ع احسانه ل ى و و جوده و كراميل و ا س ع جل و علا مازالت تلك ا ل أ ح و ا ل كما أ ذ ك ر تخيم عليها فلم يعد و المرء بعد ه إ ل ى ل ي ا ق ة يستطيع بها أ ن يعاود الحديث و أ ن ي س ت أ ن ف الدرس لعل الله ان يكون ذلك خيرا ولعل الله سبحانه وتعالى أ ن يكون ذلك خيرا أ و أ ن يستجيب الله تعالى ل أ ح د في أ ن يرفع عنا ما نزل بنا وجئت ا ل ل ي ل ة فقط ل أ ص ل ي أ ن ا لا أ ص ل ي في المسجد إ ل ى يومنا هذا لا أ س ت ط ي ع النزول الى المسجد انما حاولت أ ن آ ت ي هذه الليله ة أن أصلي معكم ك فقط ت س ب ا الأقل هذا غاية المنى هذه الأيام هذه ومع ذلك يمكن أ ن ن ع و د ا ل ش ي ا ء مما كنا فيه نستذكر به أ و ن ع و د به الذكرى التي تنفع المؤمنين بما كان وما ينبغي أن يكون هذه ان ل ل ل أ و ى ا ا ث ي ة ك ن ذكرنا في الماضي في آخر درس يعني كنا فيه أنه كان ينبغي على كل أحد أنه ا الماضي ما قد درس درس أحد كل آخر في في فيه ف ي على و ت شيء ان الخطب أ و الدروس إ ل ا و ي ع و د ه ا إ ل ا و أ ن يستمع إ ل ي ه ا ض ر و ر ة فهذه الدروس هذه التي خ ط ب ا ل مضت لم تكن إ ل ا ل ي س م ع ا ل ن ا س وليفهموها ولتكون سبيلا ل ت ز ك ي ه و أ خ ذ النفس والقلب للسير إلى الله تعالى فمن ي ف و ت شيء من ذلك كما أ ش ر ن ا لا بد أ ن يعود ه أن يعود إ ل ي ه مستمعا ل أ ن هذه القصه ة ذ ا ا ل من و و ض القضية ع هذه م أ خ ط ر القضايا في السير إ ل ى الله تعالى وهي أ ن ا ل م ر أ ن ي ف و ت شيء فلا يبحث عنه ولا يهتم له ولا يكون على باله وخاطره أ ن هذا ا ل أ م ر من مهمات الدين التي ينبغي أ ن ي ح ف ظ عليها ويدل في نفس الوقت على التكاسل في السير إ ل ى الله تعالى و أ ن ه سار سار لم يسر لم يسر سمع سمع لم يسمع, لم يسمع يستوي عنده ذلك ليست هذه طريقه المجاهده ولا ط ر ي ق ة الاستقامة إلى المستقيمون ل تعالى ل ه ا و إ ل ى الله تعالى إ ذ ا عرض لهم الشيء ف إ ن ه م لا بد و أ ن يداوموا عليه كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما يعني لا ا ن ق ط ع حتى ولو كان قليلا وهذا القليل يحافظ عليه إ ن فاته لازمه ان يقضيه في عبادة أو علم لا يقضي ذلك ل أ ن ه إ ن كان يرتفع له إ ل ى الله تعالى شيء في أ و ق ا ت م ع ي ن ة ف إ ن ه ينبغي أ ل الا تأتي ع ي هذه ل أ و ق ا تاتي و ل ي ر ف ع له ذلك ل ا ش ء أن ت ت ر ف عليه صحيفته بيضاء ا ش ء ف ي ا وإنما إ ذ ا ارتفع إ ل ى الله تعالى منه شيء واضب عليه وداوم على هذا الشيء إ ن ف ا ت ه قضاه حتى لا ترتفع صحائف الناس بهذا الشيء وهو لا ترتفع وهي خالية من ذلك لا المجاهدة والمنافسة التي أمر الله تعالى بها والمسارعة تقتضي أن يكون المرء على هذا المعنى والاستقامة وإنما بها هذا ترتفع صحيفته تقتضي أمر وهي يكون من أن يبقى اللي بيفوت وراحت عليه انه عمره ما هيمشي لم يتقدم ل أ ن ه ا تدل على عدم الاهتمام بالسير يعني تدل على أ ن ه إ ن وفق لذلك كان به لم يوفق كان به فكان عنده التوفيق و ع د م ه سواء أ و كان عنده العمل وترك العمل سواء ولن ا ر س و ل يكن كذلك صلى الله عليه وسلم ولا ا ل ص ح ا ب ة بل على العكس كان ا ل أ ص ل في هذه ا ل أ ع م ا ل و ا ل م ج ا ه د ة و ا ل م ح ا ف ظ ة و ا ل ا س ت ق ا م ة كما قال الله تعالى فاستقم كما أ م ر ت ومن تاب معك وهذه ا ل م س أ ل ة المهمه ة التي ل نشير ي إ ا وهي سبب عظيم من اسباب ا ل ت أ خ ر والذي نحن فيه نحن يعني من أ ه م اسباب ا ل ت أ خ ر أ ن يتعامل المرء مع الله تعالى بهذه اللامبالاه سمع شيئا سمع لم يسمع لم عمل يسمع عمل لم يعمل ضع ت عليه سننه ضع عليه قيامه ضع عليه صيامه في انتهى و ك أ ن ه لم يكن ويحاول أ ن ي ب د أ م ر ة أ خ ر ى من جديد لا هذا الجديد سيكون قديما على هذه الحالة السيئة هذه هو؟ كم إ ن عاود هذا الذي كان ي و ا ظ ب عليه وجاهد نفسه على أ ن يقضيه و أ ن يستقيم لم يكن ليفلت منه بعد ذلك هذا الجديد أن أشغلوه أن أن ينبغي فإن منه من يكون إن كل ذلك له الجديد التي ينبغي على المرء ولم التقصير السمة الغرب يوم يقوم بها فإن قصر في شيء يعاوده عليه إن قصر لم يهمه شيء هو سمة سماته لم بها جاء بعد قصر قصر وهذا يدل على ترك ا ل م ح ا س ب ة التي هي من أ ه م أ ب و ا ب ا ل د ي ن من أهم أ ب و الى ب ا س ي الله تعالى ا ل م ح ا س ب ة إ ذ ا لم يحاسب نفسه ولم يتوب. إذا لم ياتب إ ذ ا لم يتب دخلنا في المشاكل التي ينقطع بها العبد عن الله تعالى أن ومن التوبة كما ذكر الله تعالى هؤلاء الظالمون والتوبة لم لازمة في كل حال يتب كوم ذكر في و هذا ا ل ن ا س ن ا م من ة واضح ا ل ل مطلح ي مش الكلامة بس شوية ه ا ل م س أ ل ة إذا م ت ع ل ق ة بالمحاسبه ومن لم يحاسب نفسه اليوم م شد يوم القيامه ة ح س ا ب مش ح ا س ب نفسه في ا ل د ن ي ي ا ا ت ح س ب ي ومن القيامة و حاسب نفسه في الدنيا, يتحاسب نفسه في الدنيا عاد أ م ر ه يوم القيامة الى ق الغبطه والسرور كما يقول عمر رضي الله يقول رضي عنه وقفنا عند ا ل م ح ا س ب ة من لم يحاسب نفسه كيف سيتوب مما لم يحاسب نفسه منه والله تعالى أ م ر المؤمنين بالتوبه ا ت إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم توب ف ل ح ن وعلكم لم يعمر ه الى ا ع الله تعالى ل م ي س ت ي ع أن يسير إلى الله تعالى إلا ا ت ب ا يعني إ ل ا أ ن يكون خارجا من الذنوب والمعاصي أ ن ه يسير إ ل ى الله تعالى بالذنوب والمعاصي لا يستطيع ستعوقه الذنوب والمعاصي عن السير إ ل ى الله تعالى صحيح لا بد إ ذ ن أ ن يكون تائبا وهذه يقول شوية عليها هذا أنه ظهر عليه هذا الله إذن إذا ذلك ذلك الحالة التي المعنى معاني الأثر انقطع نتكلم على إلى في في يجي من لك قصر قصر بعد شوية هو أ ن ا لي أ ح و ا ل ي كده أ ن ا بمشي شويه وارجع شويه وبقصر شويه وفرط شويه وصلي شويه واقوم شويه وبطل شويه و ص و م شويه وبطل شويه ومش محافظ على أ و ر ا د ي التي ينبغي أ ن يحافظ عليها وان حافظ عليها يوما أ و يومين رجع فيها تكاسل لماذا لان هذه ا ل ح ا ل ة هي الغالبه كما ذكرنا من احوال الاستعداد إ ل ى الله تعالى أ ح و ا ل ا ل ا س ت ق ا م ة أ ح و ا ل ص ح ة السير إ ل ى الله تعالى واضح ذكرنا الكلام عاد بنا إ ل ى لزوم ا ل م ح ا س ب ة على مكان و ا ل ت و ب ة والخروج من هذه ا ل أ م و ر ثم أن يكون عمله ديمة أن يكون فما قصر فيه لزمه ان أ يعاوده و أ ن يقضيه و أ ن يقوم به يرجو بذلك أ ن تعود أ ح و ا ل ه أ و تستقيم ل أ ن ه إ ذ ا ما نزل عن حال كان فيه يعني هو مستقيم على أ ح و ا ل ه ونزل عن هذا الحال ولم يستدرك هذا الحال دل على رجوعه عن السير إ ل ى الله تعالى خ ط و ة او خطوتين صحيح ل أ ن نزل عن السير ما زال هو في طريقه سائرا إ ل ى الله لا هذه المرء ي س ت ش ع ر ه من نفسه يستشعر أ ن ه ان قصر في شيء رجع فما لم يستدرك هذا الشيء م ر ة أ خ ر ى ويحاول أ ن ي ع و وأن د ه يضعه صحيفته أخرى في صحيفته مع مرة ا ل ت و ب والمحاسبة ة ف إ ن ه لا يزال في التأخر في السير إلى الله تعالى هذا في في وما زال مبتعدا عن ان يستقيم إ ل ى الله تعالى في سيره ان الاستقامه تستدعي الترقي إ ل ى الله ا لان م ة ل أ المرء ليس وقيفا كما قال تعالى لمن شاء منكم ان يتقدم أو او يتاخر أ يا م ا ل و ا ح د ي ك ت ه د ويحاول يقول ربنا يحسن ا ل أ ح و ا ل ويعمال واقف على باب ربنا ويتضرع إ ل ي ه أ ن يثبته و أ ن ي أ خ ذ بيده و أ ن يعينه و أ ن يوفقه و أ ن يخفف عنه أ ث ق ا ل ه ويعوقه عن سيره الى الله يحس من نفسه أ ن ه ب د أ السير إ ل ى الله تعالى ذ ل ك هو الرب سبحانه وتعالى في الحديث يقول ذلك حديث القدسي عبدي قم و إ ل ي أ م ش ي إ ل ي ك قالت بس ما يقوم إ ل ى الله ربنا يعينه سبحانه وتعالى و ي أ خ ذ ه بيده إ ل ى ا س ي ر إ ل ي ه ومن مشى إ ل ي شبرا مشيت إ ل ي ه ز ر ا ع ا نفس الكلام واضح الكلام و ض ح ولا مازال المسيطر علينا هو هذه ا ل أ ح و ا ل م احوال التكاسل والتف... والتواني والنوم كما ذكرنا إ ذ ن كان العود م ر ة أ خ ر ى إ ل ى أ ن يجلس النار ليحاسب نفسه ويرى ما هو, مقصر ما هو مقصر فيه علما وعملا وما ينبني على العلم والعمل من الدعوه والصبر ا والتحمل والقيام بمصالح الدين ثم يتوب من ذلك ويستدرك ما كان فيه فعلا قد ندم على ما فعل وعزم على الا يعود ثم ا س ت أ ن ف ا ل س ي ر ة إ ل ى الله تعالى أ م ا ان يكون بعد ا ل ت و ب ة كما كان قبلها في ا ل أ ع م ا ل الصالحات دل على أ ن ه لم ي ت و ب واضح لذلك كان لزاما أ ن ي ب د أ المرء ب ا ل ت و ب ة وان أ ن ي ل التوبة ي ع ي يتوب أن و أ ن يتوب في كل وقت ل أ ن ا ل م ر لا يخلو عن تقصير وذنب في كل أ ح و ا ل ه أ و في كل اوقاته أو غفلة ل او ي خ ل عن غ ف ل ة لا يخلو عن تقصير لا يخلو عن تفريط لا يخلو عن وقوع ل الفور ولازمة في كل ى في وقت يا من الذي يخلو عن غ ف ل ة وعن تقصير وعن تفريغ وعن وسواسه وعن حديث النفس ا ل س ي ء وعن الوقوع في المكروهات أ و المحرمات أ و ترك الاستعداد للقاء الله تعالى من الذي يخلو ويخلو أ ح د لذلك لازم ان يكون كل أ ح د على هذا الحال من الاستعداد والسيء الى الله تعالى ودوام ا ل ت و ب ة و س ر ع ة ا ل ت و ب ة أ ن ت أ خ ي ر ا ل ت و ب ة ا لا م ر ل يشعر ب ز ي ه المصائب لماذا ل أ ن ه يؤخر ا ل ت و ب ة و ت أ خ ي ر ا ل ت و ب ة في ذاته ذنب على هذا الذنب أنه أمره سبحانه فكان ذنبا الله الله لما قال لا إلى لم خلفوا تعالى وخلفوا وتعالى ويتوب يتوب آخر لذلك المرء لماذا لا يستشعر هذه ا ل م ش ك ل ة ل أ ن ه عندما يؤخر التوبه ة أو و ي س او أ يترك هذه ا ل ت و ب ة لا يقوم بها ولا يقوم بحقائق ا ل ت و ب ة وشرائطها المعتبره بذلك ا تعالى قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما ترك التوبة على فعلوا يعلمون عزام عليه وعلى قال يصروا ما إسرار وبقاء الغفلة ولم وهم واضح الكلام ناس كتير ن ا ي م ه مش متعبه معايا كان الكلام ليس متوجها إ ل ي ه م أ و إ ل ي ن ا جميعا المهم كان المعنى أ ن نسارع ونبادر أ المحاسبه والتوبه ه المرء أ يسمع الكلام و ب ع د ما يروح يتوب ويبص في ذنوبه ومعاصيه ويقول ب ك ر ة الشيطان يجيله ب ك ر ة ب ر د ك يخليها بعد ب ك ر ة و بعد بعد إ ل ى أ ن ي أ ت ي ه الموت على هذا الحال ا ل س ي ء ل أ ن غدا ليس من عمر المرء كما قال تعالى تخو لتنظر الله ما ل نفسه قدمت غد غد ليس من عمر المرء عله ان يكون هذا الغد هو ا ل آ خ ر ه كما قال تعالى تخو لتنظر نفسه ما قدمت لغد يعني للآخرة الله ما اللي لغد نفسه هي يعني يجب لزوم ا ل ت و ب ة إ ذ ن أن ي ب د أ به المرء هذه ا ل أ ي ا م وكل ا ل أ ي ا م ولا يبيت ا ولا ت ب ي ولا يستيقظ إ ل ا على ا ل ت و ب ة لا يبيت ليلته إ ل ا هو قد تخلص من ذنوبه بينه وبين الله تعالى وبينه وبين الخلق هو لا يدري أ ن يكون يومه آ خ ر ا ل أ ي ا م أ و أ ن تكون ليلته آ خ ر الليالي وصلنا إذن إ ل ى أ م ر ا ل ت و ب ة هذا الذي نتكلم عليه و أ م ر ا ل ت و ب ة هو أ ع ظ م أ م و ر الدين ك م ا ا يقول ب ن القيم وغيره م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة هي أ و ل الطريق ووسط الطريق واخر الطريق يعني طريقه بينا في تعالى من من مصاحبة للمرء وكما فاستقم كما أمرته تبع أول إلى قوله آخره معك أ ن ه لا يستقيم إ ل ا التائبون ف إ ن فرط في ا ل ت و ب ة فرط في ا ل ا س ت ق ا م ة و إ ن فرط في ا ل ت و ب ة دخل في هذا المعنى ا ل خ ط ر ا ل قال الله تعالى ومن لم يتب هؤلائك هم الظالمون ولا يكون أبداً الظالمون هؤلاء ل ذ ي يتب يكون أبدا ا هم ومن هم س ئ ر ي ن القائمون إلى الله تعالى ولهم القائمون بأمر الله تعالى ولا بأمر المتحملون ل م س ؤ و ل ي ة أ ن ف س ه م فضلا أ ن يتحملوا م س ؤ و ل ي ة دينهم ودعواتهم ه ذ ه مصيبتنا التي ينبغي أ ن نتفكر فيها والمرء لا ت ف ك ر في هذه ا ل أ م و ر كما بينا إ ل ا أ ن يكون حزينا على ل الله ى ما من فاته ا ت ع يا ان يكون حزينا على أ ن تفوته تلك المنازل من منازل القرب من الله تعالى إ ذ لا على باله لو كان ليس على باله أ ن يكون قريبا من الله تعالى مقبلا عليه و ق ف ا على بابه محبا له سائرا في طريقه يجمع بين الخوف والرجاء والرضا والمحبة واليقين حين والرجاء والمحبة فإنه الخوف والرضى إذ إ ذ ا لم يكن ذلك على خاطره وباله وله أ ش و ا ق إ ل ى هذه ا ل أ ح و ا ل ا ل ح س ن ة مع الله تعالى كيف يفكر فيها أ و أ ن يفكر فيها كمفهوم الولايه في م ولهم الذين أمنوا والمرء ومع يهزنون وكانوا التقوى أزيه الولاية وطريقها هو التوبة هو التقوى الذين ذلك ذلك يعرفه أزيه ومع ولا هو عوز بوالي و ل عنده أ ش و ا ق بوالي لله تعالى ولا أ ش و ا ق الى ان يكون شيئا لا وليا ولا غيره صحيح ل أ ن الذي يريد أ ن يكون على هذه الحال تظهر عليه أ س ب ا ب ه ا وتظهر عليه آثارها و تظهر عليه أ ش و ا ق ه ا و يظهر عليه هذا القلق الذي يحمله على أ ن يكون كذلك هو مضطرب وهو قلق يريد أ ن يكون كذلك ويبحث ويتعب نفسه ويجتهد ويحاول يقع ويقوم ويواصل ويتنافس ويسارع ويسابق إ ل ى ان يكون مع الله تعالى هذا حل اخر حال القلق وحال الشوق وحال الاجتهاد وحال البذل ا وحال ترك النوم والكسل وحال المجاهده الشديده ليست لها اي علاقه بما نحن فيه من الاحوال التي نعانيها اليوم ولا احاول علاقاته ا ل ح ن ا اللي هو اللي ي ق و ل من ا ل عازب أ و ا ل ي كل الناس ي ق و ل ل ك أ ن ا عازب أ و ا ل ي طيب يلا نصلي طول الليل ر ك ع ا و ا ح د ة مثلا يقولك ل لا ده كتير أ و ع ي طيب نص الليل يقولك برضك كتير أ ص ل ا انا ورايا شغل أ ص ل ا انا ورايا كذا اصلا ا ورايا كذا مش كدا ا عازب أ و ا ل ي ببلاش فهو مش ع ا ي ز ي ب أ و ل ا حاجة ل أ ن ه م ا ع ن د و ش أ ش و ا ق لهذا المعنى أ ن يكون عبدا صالحا لله تعالى كما قال سبحانه وتعالى وادخلناه برحمتنا في عبادنا الصالحين بكفاء لابد بعيدون النبي والصحابة كده الناس ماذا الحزن والضيق والخلق أنهم بعيدون عن الطريق طريق النبي صلى الله عليهم أنهم هذه عليه صلى وسلم يعني أن عن يظر طريق ويحاول المرء ان يستعطف ربه سبحانه وتعالى وان يتحنن إ ل ي ه ان يفتح عليه وان يقوي عزمه وهمته وان يرفع عنه هذا الكسل والتواني وهذا الميل الى الدنيا والركون اليها ان يرفع عنه هذا التسويف للتوبه والعمل الصالح وان يرفع عنه وزير الغفله وهذا البعد ان يكشف له سكته وطريقه سبحانه وتعالى واحد ي س أ ل ويقول يعني نغري بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ولا اي شيء يقولي احسن الله إ ل ي ك كيف تكون ا ل م ح ا س ب ة نحن شرعنا في هذا الكلام في, في درس ا ل ت ر ب ي ة عشان ك د ه أ ن اقول ل ت في أ ان ل ل ك ا م إ الناس لازم تواجهون حاجه و عاوز يمشي إ ل ى الله و ز ي ك ت ه د و ع ا ويجتهدوا ز م ما ولا ويجتهدوا م ي ز ر س ل ت و ب المحاسبة ة إن شاء الله م و ج و ومن د ة ف ا ت ه ينبغي أن يحصلها ليسمعها أن و ل ي كيف ي ر ى ح ا س نفسه ب المرء السؤال اليسر يقولون حال التائب والتائب دا شكله كيف أ ق ض ي أ و ق ا ت ه وسعاته وهي م ا ا ل أ ع م ا ل التي أ ت ي ه ا ذكرنا, ذكرنا كثيرا من ذلك في م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة وهي أ ي ض ا متوفره ة ينبغي أن س ت م ع ا من لم يسمعها ومن سمعها ينبغي أ ن يعاود سماعها هذه ا ل أ ي ا م ليحاول أ ن يخرج إ ل ى ا ل ت و ب ة الصحيحه ة المحاسبة والتوبة من يسمع من الحمد ناوي اللي ل ولا واحد يكونون سنوا والتوبة الدروس ثلاثة الله, يعني إن شاء الله هؤلاء إن شاء الله القادم المحاسبة والتوبة على أقل تقدير الدروس التي اثنين ان شاء ان شاء شرحناها درس قد تقدير يعني هي كيف أ أسبوع ك ث ر من ع تسمع ن من من ي يوم هي وأخي يقول لو كل ذلك درسها أكثر د ا ل س ؤ ا ل ت ق ر ي ب الى بس عكسه ي ق و ح س الله إليكم السير لله جميعا كيف وشفاكم تعالى مع ك ث ر ة المشاغل والعمل ومطالب الدنيا ومهام ا ل أ و ل ا د والبيت و أ ي ض ا مع ك ث ر ة مهام الدين ومشاغله يعني اخونا بقولوا ش ك ل شكلها مش نافع مع ا ل أ ش غ ا ل اللي احنا فيها ن ح ن ا نسير إ ل ى الله تعالى ن م ل خ ص كلامه م ع ن ش ن م ش ي ز ا ي نمشي ز ا ي إلى الله تعالى في اللي احنا فيه ده مش كدا نساله كدا من صعب السؤال هذا معناه كدا معناه سؤالك كدا ولا مش معناه كدا لا هو يتعلم بقى ا ل ن و يبقى معنى كده ويقول ا ن اهم ش ي ز الله ي ا معلنا في ه د ا ك ل هو ه عنده حته عيل واحد بس و ي ق ط وكتبلي ا مع ايه مع مهام الاولاد, و... <تصفيق> الاولاد والبيت وما نحن فيه معناها انها شغله عن ا ل س ي ر الله تعالى لا ي س ت ط يجب ان يوفق بين هذه المهام و بين السيد و اللواتي تعالى صرفة بقى بين هذه على الله و بين السيد ي يحكيه في ل ر و اللواتي ه ه تعالى م ح و ل ل ة هذا ا و ف ق ونحن على الله ن سأعيدها وأشرحها كده ببساطة الأخرى من لما ن ب د أ دروس التزكيه إ ن شاء الله ربنا يكرمنا و ن ب د أ على طول يا رب بغير انقطاع وكما نشير ا ل ق ض ي ة التي نحن فيها ه ي ق ض ي ة أ ن هذه ا ل أ ش غ ا ل التي نشتغلها ا ل م ر في الدنيا كيف لا تكون معطله له عن الله تعالى وكيف ي أ خ ذ سيرا إ ل ى الله تعالى يعينوه على زين المشاغل و ا ل م ط ا ع إ ذ ا لم يعينه ربه سبحانه وتعالى على هذه ا ل أ م و ر من أ م و ر الدنيا فلن يستطيع أ ن يقوم بشيء يعني إ ذ ا لم يبارك له ربه في وقته وجهده وعمله وماله و أ و ل ا د ه و أ ن يهديه سواء السبيل هو ولده ف إ ن ه لن يستطيع يعني منين يقولوا هجب لغته وجهده إذا كده هذه م س أ ل ة م س أ ل ة ا ت ا ل ي ة أ ن السير إ ل ى الله تعالى إ ن م ا يعتمد على سير القلب أنه ذ ان م ع ى ا ل س يسير ر إلى الله أن ي المرء بقلبه ي إلى ل ل ا ت ع الى ب ا ل م ح ب ة و ا ل ر ض ا ا و ل تعالى و واليقين والإخبات والخوف والرجاء والخشي ومعرفة الرب تعالى و ك ل م ر ف ة ر ب ت ع ا ل وتعظيمه ب ق ي ة هذه المنازل التي ينزلها من الصدق و ا ل إ خ ل ا ص و ا ل أ د ب و ا ل ر ع ا ي ة لحقوق الله تعالى هذه المنازل يعتمد فيها ا ل م ر في سيره على القلب ف إ ذ ا ما صلح القلب استقامت الجوارح يعني استقامت الجوارح يعني هو في عمله في اعمال الدنيا حفظه الله تعالى لتكون هذه ا ل أ ع م ا ل من أ ع م ا ل الدنيا غير شغله له عن أ ع م ا ل ا ل آ خ ر ه هذه و ا ح د ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه حتى في أ ع م ا ل الدنيا فهو متعلق القلب بالله تعالى في سيره إ ل ي ه سبحانه وتعالى وهذا و دائم ا ل ك ر لله ت ع ل ى د الحال ئ م ا إ إليه دائم الإخبات إليه والإخبال ن من ا دائم تعالى ب ة عليه لله يتفرغ ت ى إلى ينصب ذكره و هو سبحانه ت ع ا والقيام ل ى ب حال ق ه ه و ذ ا ح المؤمنين هو حال ا ل على مدار الدنيا من ايام النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه م كانوا في أ ش غ ا ل ه م و م ت ع ل ق و ن به ولكنهم كانوا سائرين إ ل ى الله تعالى بقلوبهم و ب أ ب د ا ن ه م و أ ن هذا السائر في الدنيا الذي كانوا يسيرون عليه لم يكن ليكون سببا لغفلتهم وبعدهم بل انهم بقوه الله تعالى وقدرته وحفظه لهم جعل هذه ا ل أ س ب ا ب من أ س ب ا ب الدنيا م ع ي ن ة لهم على تحصيل آخرة كذلك وليست م ا ن ع ة او م ع و ق ة للمرء عن تحصيل اسباب الدنيا يعني نقول كده ح ا ج ة ب س ي ط ة المرء في اشغال الدنيا يغفل عن ذكر الله تعالى وكما ذكرنا ان اهم اسباب الوصول الى الله تعالى هو دوام الذكر الذي سميناه الانس بالله تعالى يعني قلنا الله تعالى خلق كل هذه ا ل أ س ب ا ب للوصول إ ل ى الله والوصول إ ل ى الله م ع ن ى إ ي ه م ع ن ى ن م ر واحد م ح ب ة الله تعالى والانس به والتجافي عن غرور الدنيا والانس الى الله تعالى بمعرفته ب أ س م ا ئ ه وصفاته و ا ل ت ع ب د له بها والانس به إ ن م ا هو بذكره بدوام هذا الذكر و ا ل ت ج ا ف ع عن غرور الدنيا هو ا ل ا ح ا م ل للمرء على هذه ا ل أ م و ر ما يعني من أفهم في في فهذا م أم ملت ملت أزل لا أزل القديمة في في ف ه ا ل م س أ ل الذي نضربه هو أ ن ه إ ن كان ه م المرء ان يكون كذلك فلا شك أ ن ه سيكون مدمن الذكر لله تعالى ق ر ا ء ة ل ل ق ر آ ن وذكرا له تسبيحا وتنزيها واستغفارا و ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر هو الحصن له في أعمال الدنيا الذي يمنعه من الغفلة ويخرجه عما هو فيه هو إليها الذكر الذي الحصن الحصين أعمال الدنيا الغفلة عما الركون الدنيا السبب مصائب القلب هو الركون إلى الدنيا والميل إلى إلى من من أن في والتسويف فيها وطول ا فيها ل ت س و و ي ف ا ل أ م د ولا يشغله عن ذلك ويخرجه منه إ ل ا دوام الذكر والانس بالله تعالى ولا يعصمه عن ا ل و س و س والشيطان و ا ل غ ف ل ة إ ل ا دوام الذكر لهؤلاء المشتغلين بالدنيا ثم إ ن هو فرغ من ذلك كما قال تعالى ف إ ذ ا فرغت ف ا ن ص ر والنبي لا يفرغ من أ ش غ ا ل الدنيا و إ ن م ا يفرغ من أ ع م ا ل ا ل د ع و ة وما يقوم به لله تعالى ف إ ذ ا فرغ من ذلك قال فلينصبحان يؤبا ي ه يصلي لله ت ع ل والأمر الثاني كيف يعلم أن المدد والقوة من الله تعالى لما يقضي هذا اليوم في ذكر الله تعالى أشغال الدنيا يأتي ليله ى هذا أن يأتي من مع ذكر كيف يقضي في في مقبل ا على الله تعالى ما يجبى ا ب ا ليل ل زي ما ا ل رسول اد ا ح م ا ر ب ا ل نهر ا ج ي ف ة ب ا ل ل ي ل لا ه ي ج ب ق ى ب ا ل ن ه ا ر قد جهد نفسه على أ ل ل ه ي ف ت ر ع ن ذ ك ر الله تعالى و أ ن يكون ا ل ذ ك ر م ع ي ن ا ل ه و ق و ة على أ د ا ء أ م و ر الدنيا و أ ن تكون ه ذ ه ا ل أ م و ر من أ م و ر الدنيا بن ا ل و ا ة ا ل ص ا ل ح ة م ع ي ن ة ل ه على أ م و ر ا ل ا خ ر ة ي ج ي ب ا ليل ل نهر ا ه كان كويس و ذ ك ر و أ ح و ا ل ح س ن ة ي ج ي ب ا ل ليل يلاقي نفسه يستطيع بفضل الله تعالى وقوته وما د ا م عليه من ذكر الله تعالى و ا ل أ ن س به إلى أن يقوم الى غ ا ل ب ب ق يجي ب ان ل ل ل يقول لك ي أ ا تعبان ومش قادر هنام طب ومش و ش يقوم ة طب طب هنام شوية طب هنام واصحة وحاول أ ليله ما ا ن والشيطان اللي الشيطان هيصحي راح نام عمر هيصفى تاني مش هيصحي هيجي ه لانه و ه ي لماذا ش الشيطان في حاجة في حاجة ا ل م سيقول ا د طالما انت نمت زي ما نمت كنا ن زي ب له إ خ و ا ا ن ك ايه ل ل خلاص ر ج من باب ع ما يالله راوا نام انت ت أ خ ر ت انت مانمتش انت تعبان انت وراك شغل ب ك ر ة انت وراك د ر ا س ة انت وراك سفر ل غ ا ي ة لما ينام و ي س ت ر ع ي ح ويضيع عليه الليل و إ ن ضاع عليه ليله ظهر كذلك في النهار و لليل لي واحش نهار واحش و لنهار واحش ليل واحش ت غ ا بها هيعرفها ل مش هيعرف. ص ع ب ة جدا على المرء و إ ن م ا هي بتيسير الله والتضرع اليه سبحانه وتعالى و ا ل إ ح س ا س بالخطر والخوف من أ ن تضيع الدنيا عليه ب ه ذ ي ا ل ط ر ي ق ة لا ي ح ص ل فيها ا ل ا خ ر ة و أ ن يسود قلبه من طول ا ل غ ف ل ة وملابسه الخلق و ا ن ف س ه م كل ما سبب من مفسدات القلب هو ا ل خ ل ط ة للناس فاكرين اللي فاكر اللي من الحياه يا رب لا يسمع كلام التوبه ولا الكلام ا ل ل ي ن قلته سنقول ا ل س ؤ ا ل ويقول ا ل أ خ خارج عن م و ض و ع ا ل ل ي نحن ا فيه ا ن هو احنا ن ذكر موضوع ا ل خ ط ب ة المضيئه وكذلك من ا ل أ م و ر ا ل ل ي ما سمعهاش لا ز م يسمعها ر و ح ي موضوع متكامل ذ ه ل أ ي ا م ا ل ت ي ن س م ي ه ا أيام البيض هذه هي ايام البر التي ينبغي أ ن يتعلم فيها ا ل م ر معاني البر التي تحمله إ ل ى بيت الله تعالى أ و تحمله إ ل ى ا ل ت و ب ة أ و تحمله إ ل ى تصحيح اسباب المغفره ة في رمضان كثير رمضان ا ن كذلك ل ق يقول في شفك أما يقول رمضان ج و ت خطبة مميزة هو يعني يزاك الله خيرا يقوله يقول الله الكلام المهم إلى آخر الكلام يعني المهم يقول سمعت في ا ل خ ط ب ة خ د م ة ا ل آ خ ر ي ن و إ ن ك ا ر الذات وفضل حسن الخلق و أ و د أ ن الفت نظر فضيلتك إ ل ى أ ن ه خلال ف ت ر ة الاعتكاف كان بعض القائمين على المعتكف من الاخوه ا ل أ ف ا ض ل يفتقد كثيرا من تلك معاني من الخطبة وكان لسانه في التعامل مع ا ل ا خ و ة المعتكفين أ ن يقول أ ن ا هنا عشان خدمتك كحيوان ف اكتشفت خلال ف ت ر ة الاعتكاف أ ن كل مصري بداخله ضابط ش ر ط ة يظهر عندما يولى أ ي منصب حتى و إ ن كان في المسجد ولولا ان المظاهرات ليست من نهجنا لكتبت على جدران المعتكف جدران المسجد يسقط يسقط حكم العسكر عسكر المسجد ا ل ا خ و ة يعني القائمين على, على الخدمه ة يعني عبزاك ل ل أبالك وأنا أحبك في <تصفيق> <تصفيق> أي بعلمكم منسعب لنا نفعنا المسلمين المسلمين الله تعالى السؤال فيك نفع منسعب في هيور منسعب طبعا على مش حال يعني م س أ ل ة الخطبه التي كنا ب د أ ن ا ه ا ا ل أ س ب و ع الماضي في اعمال البر هي م س أ ل ة ق ا ئ م ة على استغلال هذه ا ل أ ي ا م في الاجتهاد على تحقيق معاني البر إن احنا بنقول إيه؟ الحج المبرور ليس له جزاء إ ل ا الجنه ة ا ل م م فهذا الحج المبرور لابد أ ن تتحقق فيه اعمال البر ومعنى ا ل المقابل لها قوله صلى الله عليه وسلم حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من حجه كيوم لذته امه لابد أ ن يتحقق في, في الحج هذان ا ل أ ا ل أ م ر ا ل أ و الأول, الامر الاول معنى البر بمعنى ا ذكرنا البر الصله والاحسان والمبره وحسن ا ل ص ح ب ة وحسن ا ل ع ش ر ة والمعنى الثاني ب ا ل إ ت ي ا ن بجميع أ ع م ا ل الشريعه ة ن ق و للاهتمام ل بجميع عمل الشريعه المعنى الثاني للبر وهو في قوله تعالى ليس البر أ ن تولوا ج و ه ك م قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله من أمن بالله واليوم والملايكة والكتاب والنبيين البر بالله الآخر من آمن وآت ا ل م ا ل ع ل ى حبه ذو الاولاني ق ر ب و ل ي ت ا م ا م س ك ي وابن ا ب ل س ل و ا ل س ا ئ ل ي ن و ف ف الرقاب وعقام الصلاة وآت الزكاة وآت و و م ن بعدهم ا عادوا ا ا و ل ص بيسال ر ا ل ب أ ض ر ا ا وحين ل بكلم أ س و ل ا ذ ي ن صدقوا وليك المتقون البر أو المعنى الثاني المعنى الأولى اللي الأخونا بيسأ بيكلم أو ده بيسأ فيه وهو إ ي ه ا ل إ ح س ا ن والمبره واللطف حسن العشره حسن الخلق وحسن الصحبه ة وذكرنا ل ا النبي صلى الله أمثل حديث صلى عليه عديدة وحلم س ل وعمل ل م ا ص ا ب ك يكون ي ف ا ل ر على الحال هذا ف يضبط الحاج اللي هو لا الله تعالى بمن أم هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال ثلاث ورع يحجز عن المعاصي لم وحلم يحجزه يعبأ يكن فيه هو ورع عن بمن أم به ج ه ل ة وحسن ص ح ب ة لمن يصح وذكرنا بقى البر كذا وكذا وكذا وكذا البر أ ب س ط ح ا ج ة وجه طليق وكلام ل ل ي ل البر و ش ش ي السلام و ط ع ا م الطعام و م ق ي ة الحديث الذي ذكرنا أ ن تعطيه س ل ة الحبل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا قلنا كلام بقى ا ل ص ح ا ب ة ازاي طبقوا هذا الكلام وازاي تحققوا بهذا المعنى من معنى البر ا ل ص ح ا ب ة و اتبعون ل ا وسلم ا ل قلنا لي بعد أ ي ا م البر و ن ا ل أ ن اللي هيروح الحج مش م ع ق و ل ة هيروح بار يعني مجرد ما سمع كلمتين دول راح الحج بقى ت ح ق ق ب ق ى ب هذا الكلام كله و إ ن م ا جعلت أ ي ا م الباب هذه للتدريب و ا ل م ج ا ه د ة و ا ل ر ي ا ض ة النفس على تحقيق هذه الاخلاق أ خ ل ق هذه ا ل أ التي ذكرنا على أ ن يكون المرء بارا أ ن تحقق بهذه ا ل أ ع م ا ل من أ ع م ا ل البر يوشك أ ن ي أ خ ذ ه الله تعالى إ ل ى بيته و أ ن يكون جزاؤه أ ن يغفر له مع أ و ل ئ ك النازلين من عرفات و إ ل ا فقد تحقق باعمال البر يفوز أ ي ض ا إ ن شاء الله تعالى ب ا ل م غ ف ر ة يوم عرفات فهو يكفر السنه الماضيه والسنه ا ل صلى ا ل ي ه وسلم يبقى نقول لي ب ا اعمل الباب ل أ ن ه ا محتاجه لهذه المجاهده ن ب ق ى ا ل لبسها ي ي أ ل نقول ل ه ذ انها ل م ع ى جوال الاعتكاف ل ل م و ا ج ه د ه على هذه ا ل أ خ ل ا ق التي اتخلق بها يبقى أ ن ت مش عايز ب ن يوم و ل ي ل ة ان الناس تابع على هذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح س ن ة هذه واحده ث ا ن ي ة بقى أ ن ت صاحب السؤال كان ينبغي أ ن يحسن الظن ب إ خ و ا ن ه ويعلم أ ن س ي بنفسي الظن أن إخوانه في ص و وأن ر يذكر ة السيئة كان الظن يحسن ينبغي أن ن به أ ه و ان ق ف و في يعلم هذه وهو الأعمال أن كثيرا من المعتكفين على اسوا الاخلاق ومعاملات ل أسوأ وفي وفي وفي ا مما يدفع المرء في بعض ا ل أ ح ي ا ن إ ل ى أ ن يتعصب على من أ م ا م ه و ا ل أ م ر الثالث أ ن ه كان في ح ا ج ة إ ل ى أ ن ينصح إ خ و ا ن ه ويقول له والله أ خ و ي ا هذا كذا وذا كذا و ذ ر ي ت المعامله باب كذا وكذا وكذا وكذا ل أ ن ه مش معقوله ومش منطق ان إ خ و ا ن ه القائمين على الاعتكاف ي ق و ل ل ن في خدمتك حيوان مش منطق أ ب د ا ولا ده صح ولا أ ب د ا يكون هذا الكلام ومن اين من سوء الظن الذي ينبغي أ ن يتنزه المرء عنه وان وقع في ق ل ب ي شيء من ذلك بادر إ ل ى أ ن ينبه اخوانه حد كبير على وتعالى ولا والأخلاء عليها بس والأخلاق العالية مستاصم بالأدب بس ماشي انما في بقى طبعا أ خ ل ا ق ص ع ب ة لا شك في أ خ ل ا ق ص ع ب ة عشان كده احنا بنقول ايام البر دي بقى هي ا ل ف ر ص ة ا ل و ح ي د ة ل ل م ر أ ن يجاهد لان يتحقق ب أ خ ل ا ق البر هي دي فرصته اللي مش هتكرر واضح الناس بقى تروح تقرا كتاب اعمال البر اللي نزل في الموضوع ده وتسمع ا ل خ ط ب ة اللي فاتت عشان إ ن شاء الله ربنا ي س ه د ونكمل عليها ب ق ي ة موضوع البرد في الخطوه المقبله ان شاء الله و تعالى اتفقنا ن ل و ن يقول ي التوبه والمحازبه ة د كلمتين ع م ي ن كلام ك ع ا م ا ل ت و ب ة ا ل م ح ا ز ب ة يعني بعد الصلاه كل واحد يقول توب ولا امي ق و ل لك انها د راوح ه بدري ا معليش إ ن شاء الله ه توب في البيت ياخذ الشيطان يقول له م ا ي ش حاجة اسمه ا كده بابا يلا رحنا لكي لا نتاخر ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ا ه ه ه ت ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه المهم ي ع ن ي نشير م ر ة أ خ ر ى لاخواننا لا ينسوا د ي د ع و ا للعبد المسكين ش و ي ة العبد المسكين د ه طول عمره مش مشغل بالدعاء بس لو مفيش دعاء مش هتلاقوني ق ا ع د ولا أ ق د ر أ ت ك ل م ولا ص ل ي ولا حد يعني بكل مقومات الطب م ف ر و ض أ ن ي انزل ولا صلي ل و اخطب أ ولا أ ي حاجه و اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات ه ل م ؤ م ن ي ن وذريته واهل بيته كما صليت على آ ل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح ذلنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم أ حي يا قيوم برحمتك نستغيث أ ص ل ح لنا ش أ ن ن ا كله ولا تكلنا إ ل ى أ ن ف س ن ا طرفه عين ولا إ ل ى أ ح د من خلقك يا غياث المستغيثين أ غ ث ن ا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ادخلنا في رحمتك و أ ن ت أ ر ح م الراحمين اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام و ك ل ن ا بعينك التي لا تنام ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين لا نهلك أنت ر ج ا ؤ ن ا العالمين لا رب نهلك ن أ ت رجاؤنا رب العالمين يا أرحم الراحمين علينا يا فيما المقادير أرحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا أرحم جرت فأنت فأنت به اللهم ا ر ف ع م ق ت ك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ا ل أ ب ر ا ر ربنا و اتنا ما و ع ت ن ا على رسلك ولا تخزنا يوم ا ل ق ي ا م ة إنك ل انك تخلف المعاد إ لا تخلف الميعاد اللهم انصر دينك وارفع رايتك ا وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم اعداءك اعداء الدين ه ز م ه م وزلزلهم يا رب العالمين اللهم اشف الله مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا ا ل ه رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أ ع م ا ل ن ا يا كريم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا هب لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا ق ر ة اعين ا ج ع ل ن ا ا ل م ت ق ي ن إ م ا م ا ا ل ل ه م انفعنا بما يكرهون ا قلنا وما سمعنا و ج ع ل و ا حجه لنا لا علينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ن ا علمتنا وزدنا علما إننا نسألك علما وعملا ورزقا واسعا وشفاءا متقبلة م كل ذ وهم إننا نعوذ بما ك ن علم ن ف علمتنا ومن ق ب لا يخشع و ن نفس لا ج ب و م عين تدمع و م ن د ع و ا لا يستجاب لها ت ر ن ا و علما ن والإخواننا ا الذين ي سبقونا ب ن و اللهم, اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد